تكاثرت السهم على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري فوريتم خداعا بالبخاري تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أربى بالخسار أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري فوريتم خداعا بالبخاري ألا موتوا بغيظكم مرارا فخير لباسكم لبس الشناري محمد للبخاري كان باتران وبحرا جامعا در البحاري سيبقى هامة في الناس مهما سعى الأذناب في إفك معاري وإن جاءت تنقص من وضيعي فذاك من الكرمات الكباري أين الشمس من ليل بيب وأين الليل من ضوء الناري صحيح محمد شمس أضاءت لغير العمي أصحاب البواري إذا ما جاء شيطان ماري، رماه صحيحنا بليب ناري ما زال البخاري في علومه وما زال الأسافل في صغاريه وما زال الأسافل في صغاريه وما زال الأسافل في صغاريه صغاري اراء شده توسط وبسایت سنت دانلود